سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذن بهما رأفة ولا تأخذن بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَلَاهُما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنْتَكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْتَكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدة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 والخامثة أن غضب الله عليها إن كان من الطادقين ولولا صدم الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خبر لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإفل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه أن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفط مبين لولا جاء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 تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم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 أن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعصر الله لكم الله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألثنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 وَإِن قِيلَ لَكُمْ رُجِعُوا فَارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يطنعون وقل للمؤمنات يضبغن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبغين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبغين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء إبولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء إبولتهن، أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهم أو نساء أمكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى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 وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنَ الْمَلَكَةِ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلَمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياشكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن هن فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات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 والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصى رجال. رجال لا تلهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبرص ليجيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة يحتبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مزعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَإِنَّ أَمْرَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا قَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمْلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلَتُمْ وان تطيعو تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ان يستخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمنكن ان لهم دينهم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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تراون فيها لكم من الظهري ومن بعد صلاة العشاء.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 كذلك يبين الله رسوم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون لك حن فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بجنا وَأَنْ يَسْتَعْفِفَ خَيْرُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيّة من عياد الله مباركة مباركتها طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله